لا اله الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ وإذن الله <تصفيق> لفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القرم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله Horset dukt الله غفور رحيم وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا قولوا ان الله Yeah, man.